الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كلٍ يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم يفصل الآيات يفصل الآيات لقوم يُقنون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 وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وجنات من أعنباء وسرو ونخيل صنوان ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحدة ونخطن بعضها على بعض في الأقل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَزْمَةِ وَقَدْ خَانَتْ مَنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ خَانَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْلِّقَاءِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ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 دونه من هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وَيُمْسِي النَّصَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَانِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ والذين يدعون من دون لا يستجيبون لا يستجيبون لهم بشيء إلا انك باسط كفي الماء يبلغ فاه ليد نغفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فيضنا وللله يستود من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها ظلالهم بالغدو والآصال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 أو هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظُرُمات والنور أم جعلوا لله شركا خلقو كخلقه؟, كخلقه فتشابه الخلق عليهم ولله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من, السماء أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السين زبد ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله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 كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسناء والذين لم يستجبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعه ومثله معه ومثله معه لفتدوه به أولئك نغمسوا الحساب وما هو غم جهنم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 والذين يصلون ما أمر الله به أي يصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخافون سوء الحساب. والذين صدر بيت غاو وجه ربهم وأقاموا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سروراً علانية ويدرئون بالحسنات السيئة أولئك أولئك لَمْ عُقَبَ الدار جنة عدن يدخلونها جنة عدن يدخلونها وموصلح من آباءهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل نبي. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار والذين ينقضون أهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون, ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض أولئك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 ويقول الذين كفروا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربهم قل إن الله يظن ما يشاء ويهدي إليه من أناب ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن نقوله بمنكر الله الذين امنوا وتطمئن قلوبهم وتطمئن قلوبهم بمنكر الله انا بمنكر الله تطمئن قلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم طوباء لهم وحسن ما آبى كذلك أرسلناك في أمتي قد خلت منها قبلها أمم قد خلت منها قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربنا لا إله إلا هو قل هو ربي توكلت وإليه متابا ولو أن قرآنا سيرت به الجبار أو قطعت به الأرض أو قلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أَفَلَمْ ييأس الَّذِينَ آمَنُوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا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 ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْهُ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءً وَرَسَمُوهُمْ أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زجنا للذين كفروا مكرهم صد على السبيل وَمَن يُطْلِعُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لهم عذاب شديد في الحياة الدنيا، لهم عذاب في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أشقو، ولعذاب الآخرة أشقو، وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون. تجري من تحتها الأنهار وكونوا دائم وكونوا دائمين اظلغا تلك عقبا الذين اتقوا وعقبا الكافرين النار والذين اتيناهم الكتاب يطرحون به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 وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ, لك من, الله مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَاصِرٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُسْرًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً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 فإن ما عليك البلاء وعلينا الحساب اولم يروا اننا ناتي الاضلال نقصها من اطرافها والله يحكم لا معطب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا فلله المكر جميع يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفرون استمر سلا